Book two osamdeset thamanoon pridjevi, tri assifat, Al thalafa al-sifat, ona, ima, psa هي لديها كلب هي لديها كلب الكلب الكلب كبير, الكلب كبير. لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير انا إيما كوتشو هي لديها بيت هي لديها بيت كوتشاي البيت صغير البيت صغير أونا إيما مالو كوشو. هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير اون ستانويه هو في فندق هو يسكن في فندق هو يسكن الفندق رخيص الفندق و هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص اون هو لديه سيارة هو لديه سيارة أوتو ي السيارة غالية الثمن السيارة غالية الثمن. <سؤال> هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية رومان <سؤال> هو يقرأ رواية هو يقرا روايه رومانيه دوسادن مملة رومان هو يقرا روايه مملة هو يقرا روايه مملة gleda film hia tu šehidu filmen hia tu še filmen film je uzbudljiv el el film mu ona gleda uzbudliv, film hia tu šehidu filmen muiran hia tu Filmen mu thiran. Molimo vas, posjetite wuk2.d za tekstove i knjigu